Iehi redt de meestaa, waarmat eruit komt van de vruchten van de klemmen en waarmat 119. من وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مهيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أغضن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عن دولة الحسناء الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غليظ.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 سنريهم اياتنا في الافات وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم Ala, innu, bikkelsheim, muhiṭ. Bismillah rahim hamim, gaisin, qaf. Kadalik, juhi, ilayk, min.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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنزر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى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 ja, maar vooral de schaal die mij haalt, en hij haalt die mij haalt, en hij haalt wa mij ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دائضة عند ربهم وعليهم غضب حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا 119. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 110. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويأف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عند اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاعِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ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 فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون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 ما وما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 110. وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسدين الذين خسروا أن فسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من الأولياء ينصرونهم من دون الله، وَمَن يضلل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لتهدي إلى صراط مستقيم اللَّهِ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في اللَّهِ 126. ألا بِسْمِ الله تصير الرَّحِيمِ 127. بسم الله الرحمن الرحيم حميم.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 en خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون نزل من السماء بقدر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 118. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 119. وإنا إلى ربنا لمنقلعون 110. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او من نشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين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 انهم الا يفسون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا اننا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما اسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين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 من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مؤتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون Effeyant te tekenen en de انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون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 واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد لبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِبْرُ مريم مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ مَا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 119. إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الأرض يخلفون وانه وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون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 هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتوا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 110. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا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 ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مزنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِئَئَهُمْ وَزَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْبُو إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لا تَعْنُوا عَلَى اللَّهِ إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين mijn firaun innahu kanaal jammin el-muslifin, Wallachadichtabnaum, Wallachil, Wallachil, Wallachil, Wallachil, in en wij zijn met moeders. Dus, als je Wanneer je een kwaada kon, zei je dat je een kwaada الا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتبوه إلى سواء الجحيم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 واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيَاتٌ لقوم يعقلون تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكه أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم وَإِذَا علم من آيَاتِنَا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله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 الله الذي سخر لكم البحر لتجدي الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا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 ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 111. وآتيناهم بينات من الأمر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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه أواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة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 وترى كل امه جاثئه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تكن آيَاتِي تتلى عليكم فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا ندري ما السَّاعَةُ إِنْ هِيَ إِلَّا ظَنٌّ وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نزيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار